بسم الله الرحمن الرحيم بناوی خدای بخشند و محربان سأل سائل بعداب واقع دواکار ایک پر سیاری کرد در باری سزای ایک که هر پیش دید لِلْكَافِرِينَ جاآوس از آیا یخی همو بی باوران دگری تو هیچ هزینه بداتو لیان دور بخاطروا. من الله دل معارج. آوس از او تولیا خا و نی جوریو پلو پايو جابر تعرج الملاکت والروح الروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فریشدکانو جبرائيل برز دبنوا بولای پروردگار لر روش یک دا کما وکی پنجا هزار سالا بحسابی آدمی زاد. یا خود مبس درشی روشی خیامتا که هزار سال دخای نید بنسبت خدا نناسانوه. تصبر صبر جمیلا کوا تخو گرو آرام گربه بشی چی جوان و چاک لبرام بر حلویستی نادرستی خدا نناسانوه. انهم يرونه بعيدا براستيو بي باورنا قيام بدور دبينن بدوري دزانن ونراه قريبا يمش زور بنزيشي دزانين جونك خدا خوي بدي هنريكا تا يوم تكون السماء كالمهل روجك ديت اسمان وكان زا يشي تواوي لياديت يتشكّل قنا غكان هالوشان ويبون ور وتكون الجبال كالعيش ولا يسأل حميم حميما دوستي جانب جانب لا يجدني نا برصنوا كزنايبر السركاز بل خمي خويتي يبصرونهم يود المجرم لو يَفْتَدِي من عذاب يوم إدمباني. وأنا بشاني دخوازت خوي وَفَصِيلَتِهِ التي تُؤوِيه خزم عشرتِي كَلَ دُنِيَا دَا پَنَا يَنْدَدَا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ بَهرچی هيا بوي بكرت قرباني خوي خدا رزقاري بكات كَلَّا إِنَّهَا لَضَاء نخير او آواتانه هتش نايته دي براستي دوزخ آماده يو بلايس دارو داخل الدلع نزاعة للشواء لكاتيك دا دا ما لنري بيستي سرو همو عن دا مكانه تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى دوزخ بانجي آوانه دكات كلا دنيا دا پشت يان لحق و راستي حل دا کردو جوه يان پينه دادا مالو سامانيان كوده کردو و ديان شار دوا جوه يان بحلال و حرام إن الانسان خلق هلوعا براستي انسان بشبر زيو تنگتاوی دروس كراون إذا مسه الشر جزوعا كاتيق نخوشي توش دم بها وارا وإذا مسه الخير منوع كاتشيش خير بركة توجبو دستيدن قناتو قد خيشاك هدكات إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون تنها أو نشكران نبيت أو أناي كلا سر والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم أروها أوانيك بشي جديارك راول سامان يان داهيا بو جهادو تكوشان بو هجاري داوا كارو بين واي داوان والذين يصدقون بيوم الدين وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ أوكسانيك دلارزان هي لتولي عذاب ربه غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. مقر لقلها وسر كان يان دا ياخد كنيزك كان يان كبه يبارد أخي تابتوهبو أو أنا براسي لومك راو نابن. فمن بنت ذلك فأولئك هم العادون. جاءوا يبتغلو حالاتنا الرجعتربجريت بوتر كرنيارز وقاني أوانة اللسنور ترا زاو دزرش كرين والذينهم لأماناتهم وعهدهم راعون أروها أوانيك أعمال دباريز نو بيمان دبن والذينهم بشهادتهم قائمون أوانيك هلدسن بوشاة ييك للعيان وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أوانيك باريس قارين وجاكان يندكنو لكاتي خويدا أنجاميدا أولئك في جنات مكرمون آ أوانا لباخكاني بهجدا ريزلين راون فما للذين كفروا قبلك مهطعين اخو اواني ببروابون تيانا كتودر كوتيد ببلدين بولات عن اليمين وعن الشمال عزين بل اي الراستو تشب دا خويا وندكنو لدورة و بول بول بدوريك دا كود ابنوا ايطمع كل مرئ منهم ان يدخل جنة نعيم اي بوحالوا هريكيان بتما يبخريتنا وبهجتي برلناز النعمتوا كلا إن خلقناهم مما يعلمون. نخير وانيا براس خوش عن ذا زن لا بو أوند بايبون. فلا اقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. على أن نبدل خيراً منهم وما نحن بمسبوقين جاسوين باپرورد غاري خور هلا تكان وخور آوا كان براستي إما هميشة بدا صلاة لسر أمانا لنا وبرينو كساني تشاكتر بهاني نكايوة إما بوا ما بستا بيتوانانين فدرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون جوازياً لبهنا باهر روبش لبي با باهر جمو قال تبكى اتعود تاري الروجي خوياً دبن كهرشياً بيلة ذكرت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 چاویان شور و شرمزار و خجالتن، زلیلی و سرشوری مندوی کردون، جا اما او روشیا ککاتی خوی بلینیان پیدد راو، اوان بروایان پی نبو،